والسميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفّر عنهم سيئاتهم لنكفّر عنهم سيئاتهم ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون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 ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقانهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان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 في القيامة يكسر بعضكم ببعض ويلعل بعضكم بعضاً وما واقم النار وما لكم من ناصرين فأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم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 فَرُسُلُنَا نُطًا فِي أَبْهِمِ مُضَاقَبِهِمْ ذَرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّ امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من قتفن به الأرض ومنهم من أورقنا وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي يفعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فإنما يُفَكُّونَ الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِن عباده وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ولَئِن سَألْتَهُمْ مَن نَزَلَ مِنَ السَّمَايِ مَا أَنفَأَحِيَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْد مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إلَّا لَهُمْ وَلَعِب